سمع الله لمن حميده ربنا ولك الحمد لا إله إلا الله العظيم الحليم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره فأهل أنت أن تحمد واهل أنت أن تعبد اللهم لك الحمد بما خلقتنا وهديتنا ورزقتنا لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن لك الحمد على نعمة المال والأهل والمعافاة كبت عدونا وأظهرت أمننا كبت عدونا وأظهرت أمننا ونشرت رزقنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك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 واجله ما علمنا منه وما لم نعلم يا ذا الجلال والاكرام اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين وادل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا وانيد بالحق وولي أمرنا اللهم وفقه لعداك واجعل عمله في رضاك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 لك كريض ولنا فيها صلاح إلا أعنتها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجره وآجره ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجره وآجره ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك إيمانا نهتدي به ونورا نقتدي به ورزقا حلالا نكتفي به اللهم واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام اللهم واغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك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 واقضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا فرجنا يا فرجنا إذا انقطعت من السبل اللهم ورحم اللهم ورحم عبادا قد دلهم طول أمهالك وأكرمهم دوام إفضالك وعلموا أن لا غنى لهم عن سؤالك اللهم إنك تعلم مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا اللهم فاغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها سرها وعلانيتها يا ذا الجلال والإكرام اللهم وانصر المسلمين المستضعفين المطهدين في كل مكان اللهم إنهم عرات فاكسهم وجياع فأطعمهم ومظلومون فانتصف لهم ممن ظلمهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم وانصر جنودنا البواسل على الحدود وعلى الثغور والشغور يا رب العالمين اللهم وعليك بأعداء الملة أعداء الدين اللهم إن أعداء الدين قد طغوا وبغوا وتكبروا وتجبروا اللهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم إنهم لا يعجزونك اللهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا ذا الجلال والإكرام